وما أنفقتم من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فلعمه وإن تخفها وتؤتى الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفّر عنكم من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 وماتونفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراة الذين يحصرو في سبيل الله في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف. 124-تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 125-الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية, سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.